ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتنى. يا يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، Allah لا إله إلا هو الحي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 ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء بسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم L ikradini katte be yer min el va Femeyi fu bitta oti ve ymim bil fetemseke bilvetil müska Lfin sanahe. والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء ما وُت مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا صَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَ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 جِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَابْهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَلَكَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ عَلَى نَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاشِئِينَ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشزُّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا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 قال بنا ولكن ليطمئن قلبي قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ما له ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا La yadiroun Alla şeyim mma kesabu. Allahu la yehdi يفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاب هواب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 تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ رُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 وَمَا تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون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 لا يسألون الناس إلحافا وما تنفئوا من خير فإن الله به عليم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 وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما شلف وأمره إلى الله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 وَإِن كَبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذو عُشْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْتَ صَدَقَ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 ey hallzinmen zaten dayen tüm bir daynin ile gelim müsemmel fe bu bu veyakıp beyne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 فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل أم رأتان مما ترظن من الشهداء أتظلل إحداهما أتظلل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى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 ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتاب إلا أن تكون جارة وأدنى ألا ترتاب لا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبها وأشهد إذا تبا يعثم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فِشْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ ربه وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ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 وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَلْفُ سَكُومْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَأْفُرُ لَمَنِ يَشَاءُ وَيُعْذِبُ مَنِ يَشَاءُ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 ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق صد صدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز في انتقام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 تبعون ما تشابه من بيت ضاء الفتن وبيت ضاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنقرة من الذهب والفوة والخيل المسومة والأنعام والحرث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 بجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج ظهرت وأزواج ظهرت ورضوان من الله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 الصابرين والصادقين والقانكين والمنفقين والمشتغفرين بالأسحار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 إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا أَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْد مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا مَنْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ آنُذُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ve kul illa zin aüte el kitaba ve alümine a ve in bil إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَظُنُّونَ فيقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة Vmalemin nasirin? Alam tara illa el kitabı ile yahkum beynehum, thumma yetwala feriqum minhum. فَمَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ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 والله رؤوفا بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله الرسول فإن تمل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبِّرُ الكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ مَنُوحًا وَأَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ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 İNNÊK ÂN TÊS SÊMİYÛ ÜL ÂLİB, FÄLÄMÄ VÛĞTËÄ, QÄÄLÊT RÄBİ İNÎ VÛĞTËÄ ÜNŞÄ. VALLÂH ÜÄĞLÄM ÜBİMÄ VÛĞTËÄ, VÄLÄY وَإِنِّي سَنَمَيْتُهَا نَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم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 قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب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 صلي في المحراب أن الله يبشرك بيعيا صدقا بكلمة أن الله يبشرك بيعيا صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين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 إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي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 Çal k Zalik Allah y Hluk Ma Ysha Ve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 وأبرئ الأكبه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 آمنا بالله واشهد بأننا نسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 فَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا جَعَلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ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 والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَن بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم والف شنا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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ Kul ya ahl al Kitab taaleb ila kelime sâin bînana ve bînkom allâ nâbûd illa Allah ve وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شيئا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Ya ahl أتم هؤلاء علنتم في ما لكم به علم، فلم تحجون في ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 تبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، وَالدَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال taifetimin ahl el Kitab aminu billesi azil al al lüzzin aminu ve hal nhar ve kfuru akhirah ve kfuru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 فمنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَنْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنَ أَلْشِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُ وَمِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُنَهُ وَمِنْ عِدِّ اللَّهِ وَمَاهُ وَمِنْ عِدِّ اللَّهِ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يَا bil إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ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 فَأَيْنَ رَبِّكَ لَا يَبُون أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله القمم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق و البينات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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وَمَا لهم عذاب وما